Alladina, jova, min, kum, min, nisa. In hem, ma, hunt, in hem. In omma, hunt, in allada, in Wa inna, hunt, la, jakuluna, min alka, unia,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 وَإِذَا جَاءُوكَ حيوك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لولا يعذبنا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا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 واذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات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 وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْنِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 is tachwadala iji mucha jitwon ufaansa humzikronla. Ula ika chizmucha jitwon. Ula in na chizba chai twon ijhum ulhosi بنا الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولين إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر